وَأَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنْ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُدوانٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنْ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرادُ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 مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالَّذِي يَرْتَقُونَ الأسباب الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وَقَضُوهُ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوْابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كل له أواب وشددنا ملكها وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوعوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض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 قال ل قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَ عَْجَتكَ إِلَ نِعَجِي وَإِن َكثيرًا مِنَ الْخُلَطَا إلَ يَبَغِيبَ عَْضُهُمْ عَلَ بَعَضٍ إِلَّا إِلَّاَّينَ آمَن وَعمِلُ الصَّالِحَات وَقَلِييلَُّهُم وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخرراك يعا وخرراك عن واناب ناله <تصفيق> ذلك وان له عندنا لزلف وحسن مآب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 قَالَ رَبِّ الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إني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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٍ قَالَ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذ نَادَاكَ نَادَيْتَهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُعْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكرا لولي الالباب وخذ بيديك وضربس فاضرب به ولا تحنس ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب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 وَكُّ مِنَ الأخْيار هذا ذكر وَإِنَّ للِمُتَّقينَ لَحُسْنَ ماب جََّّاتِعَدنٍ مُ فَاتَّاحَتَ لَهُ الأبْابَ مُتكئينَ فيِيهَا يَدْرونَ فيِيهَا بِفكِهَةٍ كَفَةٍ وَشعرابَ وَِندهُم قاسِةُ الطَّررف تْرااب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا مَا لَهُ من نفاد هذا وَإِنَّ للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إيه حائلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ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 قال فالحق والحق اقول لاملا ان نجنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما وما انا من المتكلفين ان هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم نباهه بعد حين